السلام عليكم دكتور عليكم السلام يا بنت حاج سمعيني بس الاخت اللي بتفاد بتخلص خلاصها هتقول بتخلص على جنبها وقال تحضر الله هذا الأمر خير لكم عشان أنتم تعملوا شيء بجد في <تصفيق> التجارة منكم تعملوه وليس من هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم النبيل فماز من الأفضل لنا والصحابة الأفضل لنا عمران ما كانوا بيسالين بيصلي خلاص الصلاة وكل واحد فيهم بيصلي على الـ على الكلام عن العالمية وأقول لهم تقبل المرض أو حرم زي بعض الناس ده لا هذا صح ولا هذا صح طب مول إيه ولا شيء ولا شيء سبعين ركوزي شي. ترى ترى يقول عيد العسل عيد الركوزي سبعي تسلحة العليا مني صلى الله عليه وسلم ونستغفر طيب من الأخذ التي تختم نعم حمد دكتورة ربنا خليك عزة أحد يحفظني حمد شاء الله شكرا طيب حمد أنت ما تختم يا بنتي طيب الله يبارك فيك لديك الخير كله آمين يلا خير يلا حمد يلا حمد فين مصحفك يلا حمد طب على الارض هو دايما الواحد يحط بالصج مليانه اهي لك انا شاء الله يتمام عليك ربنا نعم طيب ايه يا اه تاخدي دي معاكي تبقى معاكي اهي السلام عليكم خلاص باذن الله مع الحجه حمدي ما الله الله يبارك فيك يلا يا بنتي قومي <تصفيق> في القعده اللي جايه معاهم ولا ايه ولا بس رجلكي تاكدي تتعب اقعدي على كرسي في كراسي اهي بصي كتير جدا عشان أنا لما لمعهت كده رجلي بتوجعني جدا اخر صوره ايه طب يلا يا مش عايزه تعلي صوت واه كده بالراحه برقه يلا حبيبي يلا من الرجيم الله الرحيم. Manir Rabbim, fala ı keszmo bma watir nujum, wainna hu lghatam <تصفيق> إنه لا قرآن، إنه لا. إهدي بنتي. إن قرأت أصرعت كريم. بهذا الحديث أنتم مجرمون وتجعلون رزقهم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت Igen. you Aziatújajim, innen haza أنتي بارك فيك فيك حيا. بنتي بنتي انت بركه ما فيكي مشتي بنت بنت بنت انت دي انت لمرا كام الحافله بتاعتك رقم كام دي ها بنت بنت بنت. الله بس في البداية ربنا يبارك فيك ما شاء الله انت بس بنات نقول من الشيطان الرجيم مش الشيطان الشيطان <تكلم جاي> احنا احنا عملنا كده زودنا يا. قلنا كده يعني فيها مبالغه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكثر لكن بدون ما حطوا الهيات لكن ما شاء الله علي قرأتك في باقي طريبة واختاروا الآيات ما شاء الله هذه الآيات تسعد القلب واحنا كده نقرأ فأما إن كان من المغررين فعوم حموريحان وجهنة بنعيم يا ربك وإياكم وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامُنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ رَبِّكَ مِنَ الْمُقَرُمِينَ وَنَعْبُكُنْ مِنْ هَوْلَاءِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُرٌ حَمِيلٌ جَلَّا لَنُقْرَانَيْنِينَ قل اللهم رزقنا الجَلَّة وإحسنا ختمنا اللهم تقبل دعاتنا وقفل دنوبنا وكما جمعتنا في هذه الضار الدنيا على كتابك فاجمعنا في فردوسك الأعادة في جنات منهر لما قال صدقا عند ذريك المقدر اللهم كما حببتك للمغطار وزينت في خلوبنا الإيمان قررت في قربنا الكفرة والحصوقة والعصيان اللهم جعلنا من الراشدين اللهم جعلنا من الراشدين اللهم جعلنا من الراشدين اللهم, اللهم إن نسألك محوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والمصر على الأعداء ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاتح <تصفيق> اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وقبل صلاتنا وغفر قطئاتنا ونسألك الدرجات العلا من الجن اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم انا نسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وجلاء احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا اللهم رزقنا تلاوته وانا الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا اللهم لا تنعني في خطنتنا هذه ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرّجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا أديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميت إلا رحمت ولا مدينة إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضٍ ولنا خير إلا قضيت لنا برحمتك يا رب العالمين ربنا فعل بالقرآن العظيم ورفعنا بالقرآن العظيم ربنا جل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولي جلاء ولذنوبنا محقا وعنا لمخرصا اللهم ادمسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين اللهم انتلنا للقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى العدى ومن البدعة إلى السنة ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر اللهم لنا يا رب العالمين بالعمل الصالح التي تضع عنا اللهم تدنا ولا تنقصنا الله اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تكر علينا اللهم إنا نسألك حسن القاتمة اللهم إنا نسألك حسن القاتمة اللهم إنا نسألك حسن القاتمة اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا اللهم إنا نسألك رحمة من عند تحدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتضيب بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا اللهم انزل علينا من فضلك وبوذك ورحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم أمينا في أوطاننا اللهم أمينا في أوطاننا اللهم إننا نسألك يا رب العالمين أن تجعل دينا آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين اللهم جلّها في الرزق اللهم علّمنا الدين اللهم قض بنا صيغنا يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز من جنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا <تصفيق> ولا محروم ما اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروم ما اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروم ما اللهم بالمسيئين منا اسلِم اللهم بالمسيئين منا للمحسنين اللهم بالمسيئين منا للمحسنين اللهم انا رفعنا اكف الضراعه اليه فلا ترضى خائبين ولا عبادك مخطئين ولا رحماتك محرومين. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألت عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين. ومننا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ من النار سبه وأعماله اللهم تقبل دعانا واغفر واستر كسرنا واقبر كسرنا واقبر كسرنا اللهم تقبل دعانا يا رب العالمين اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً واقبل الله حمدنا الله اكبر الله اكبر زي ما في بيت انت ربنا يبارك فيه واحنا ربنا يبارك فيكم بحبك كتير ربنا يبارك فيكم ما يبرك فيه، ما يبرك فيه، أبشر صحفيك. شاء الله صبر. بس منها خليناها مع السلامة حمد. بس أنا تبغي في عشان الكاس يمكن أنا ما تبغي. أرى واضحة هي في كتير كتير جميلة وش وقها يبينها صارحة. ما شاء الله. قلت خير، قلت ملعوبة. لا جميلة بالعكس أنت جميلة جدا بس من الأول بخير. أو ما شاء الله عليك كويسة أو جميلة بس من في كنت قلت ما في الكاس الأول. ما تبلش كده. عوضه الله من الشيطان الرديم شيطان ير ير بتفيه، بارك الله فيك. مع السلامة حمد. عيب أقول لكم من البنات دول البنات بيجوا من صفر، بنتي عليهم طبعاً من صفر مستحكة بيعت من فجر، مستحكة. من, من الفجر. فارضنا يتقبل. شايفين اللي بيبحث في القرآن؟ في ناس كانت في القرآن؟ وفي ناس ااا؟ بتتت... بتبين في القرآن برطاك عشان شخصت الثانية ببتعانه فخليكم كلكم من الذين يجايدون في الله حق بهذه ماشي عسى الله أن يرفعنا بالقرآن عسى الله أن ينفعنا بالقرآن والله الذي لا إله إلا هو مهما اختغينا غيره لن نعرف غير القرآن مين ما يقرأ بقى يا بنات؟ أخوانك يلا哈姆啊